بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ أَحَسِبَ النَّاتُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَابِرِينَ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 ولَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِرْوَبْكَ لَيَقُولُ النَّاسُ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَائِكُمْ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 كُلّ صِرُّ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّسَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِلْقَوْمِ هُوَ لَئِكَ يَأْسُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قتلوه أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنJَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أغسالا مردة بينكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم, له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابسين فكلن أخذنا بده ف منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أقعدت حصيحة ومنهم من خطفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يَوْمَ يَوْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنْ آمَنْتُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجل العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 والذين جاهدوا فينا لنهزينهم سبلنا وإن الله لمع المحتمين